قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تلا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تلا من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا أُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَخْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا, ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسنحقل الاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و إنه عليم بذات الصدور <سؤال> ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيح هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء فَسَيَنَبغِي لَكُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَ منتم مِنَ تُمْنٍ بِالسَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كذب الَّذِينَ من قبلهم فَكَيْفَ كَانَ أكيد.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين اولم يروا الطير فوقهم صافات ويطبع ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزب كبور إن أمسك رزقه بل الجو في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء يَمْشِي أهدا يمشي سويا على صراق مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وَجَعَلَ لَكُمُ السمع وَلَبْصَارَ وَلَفْئِدَةَ عَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُمْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَحْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل إن So when he saw it, he saw the faces of the faces of those who hated him, and he said, He said, This one that you have been with قل هو الرحمن قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لا وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف مهين اما زم شاء بنميم مناع للخير معتد نزيم عتل بعد ذلك أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير سنسمه على الخرط إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا, إذا قسموا ليصرم النهام ولا يستثنون